بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك قدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فان وإلى ربك ترغب